تعرج تعرجوا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 115. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما 113. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه 112. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه إِنَّهَا كلا إنها لضا تَدْعُو مَن للشوى وَتَوَلَّى تدعو من إِنَّ وتولى خُلِقَ وجمع خلق هلوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ على صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم لِلسَّانِ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 117. وعهدهم راعون 118. والذين هم بشهاداتهم قائمون 119. والذين هم على صلاتهم يحافظون 110. أولئك في جنات مكرمون فما 114. فكفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين 116. أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون